قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر في القرآن لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه وقد قدمنا أمثلة متعددة لذلك فإذا علمت ذلك فاعلم أنه جل وعلا في هذه الآية الكريمة ذكر أنه سيجعل لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات ودى أي محبة في قلوب عباده وقد صرح في موضع آخر بدخول نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذا العموم وذلك في قوله وألقيت عليك محبه مني وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فاحبوه قال فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فابغضوه قال فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في الأرض انتهى قوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللد. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه إنما يسر هذا القرآن بلسان هذا النبي العربي الكريم ليبشر به المتقين وينذر به الخصوم الألداء وهم الكفرة وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحا في مواضع أخر أما ما ذكر فيها من تيسير هذا القرآن العظيم فقد أوضحه في مواضع أخر كقوله في سورة القمر مكررا لذلك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقوله في آخر الدخان فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون وأما ما ذكر فيها من كونه بلسان هذا النبي العربي الكريم فقد ذكره في مواضع أخرى، كقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المندرين بلسان عربي مبين وقوله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إلى غير ذلك من الآيات وقوله في هذه الآية الكريمة لتبشر به المتقين الآية قد أوضحنا الآيات الدالة عليه في سورة الكهف وغيرها فأغنى ذلك عن اعادته هنا وأظهر الأقوال في قوله لدّا أنه جمع الألد وهو شديد الخصومة ومنه قوله تعالى وهو ألد الخصاب وقول الشاعر أبيت نجيا للهموم كأنني أخاصم اقواما ذوي جدل لدّا قوله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا كم أهلكنا في هذه الآية الكريمة هي الخبرية وهي في محل نصب لأنها مفعول أهلكنا ومن هي المبينة لكم كما تقدم ايضاحه وقوله هل تحس منهم من أحد أي هل ترى أحدا منهم أو تشعر به أو تجده أو تسمع لهم ركزا أي صوتا وأصل الركز الصوت الخفي ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه وأخفاه في الأرض ومنه الركاز وهو دفن جاهلي مغيب بالدفن في الأرض ومن إطلاق الركز على الصوت قول لبيد في معلقته فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها وقول طرفه في معلقته وصادقة سمع التوجس للسراء لركز خفي أو لصوت منددي وقول ذي الرمة إذا توجس ركزا مقفر دنس بنبأة الصوت ما في سمعه كذب والاستفهام في قوله هل يراد به النفي والمعنى أهلكنا كثيرا من الأمم الماضية فما ترى منهم أحدا ولا تسمع لهم صوتا وما ذكره في هذه الآية من عدم رؤية أشخاصهم وعدم سماع أصواتهم ذكر بعضه في غير هذا الموضع كقوله في عاد فهل ترى لهم من باقية وقوله فيهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم وقوله فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم بهذا نكون أنهينا تفسير سورة البقرة بحمد الله تبارك وتعالى وتكون لقاءاتنا القادمة في تفسير سورة طاها فإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته